والآن مع الآفة المراء والجداد هذه الكارثة أو هذه الآفة يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتصفه لا تماري أخاك ذر المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته والنبي يبشر هؤلاء التاركين للمراء من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما روت أم سلمة إن أول ما عهد إذا إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال والله سبحانه وتعالى دليل يعني إذا رضي الله عن قوم رزقهم العمل ومنعهم الجدل واذا غضب الله على القوم منعهم العمل ورزقهم الجدل الانسان سبحان الله العظيم عندما يستمع الى حكمة لقمان لابنه وهو يعظ يقول له من ضمن هذه الحكم والمواعظ الطيبة يا بني لا تجادل العلماء فمقتوق يعني كان الصالحون يقولون اذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجما برأيه فقد تمت خسارته والعذو الله رب العالمين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 يعني لا يخص امور في الدين يعني كلام خطأ ولكن لا يخص امور في الدين فاسكت يعني لا داعي والناس تحب الجدال والمجادلة هي يعني ان يقصد الانسان اتحام الغير وان يعنجزه وان ينقصه وينقص من قدره ويقلل من قدره فان يقضح في كلامه وينسبه الى انه جاهل وانه قاصر الفكر وانه محدود المعرفة يعني ما تجادل قوم إلا وخرجوا من هذا الجدال وصدوره قد أغرت تجاه بعضهم البعض إذا جادل رجل زوجته جادلت مرأة الزوجة جادل جار الجار جادل أخو الأخاه يعني الجدال لا يفي أبدا بخير المرأة والجدال لا يأتي بخير أبدا الأسد الشريف الذي يلعف على المرأة والجدال هو أن الإنسان يظهر أو يظهر نفسه أمام الأخرين أنه يفقه أكثر من وأنه يعلم أفضل منه يريد أن ينقص من قدر صاحبه ومن قدر أخيه المماري له أو المجالب له يريد أن يظهر أمام الناس أنه عالم والآخر جاهل أنه صاحب فضل والآخر ويلي فيها تزكية للنفس ونحن منهيون عن أن يزكي الإنسان نفسه للأثر الشديد أن فيها أيضا لما أماري إنسان وأجلله أريد أن أتعالى عليه والعلوم والكبريات هذه من الصفات الربوضية التي اختص بها رب العباد عز وجل للكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا لأبابي وأما أن تنقص الآخرين فهذه من طبيعة السبعية التي في الإنسان وهو أن تريد أن تبزق من أمامك تريد أن تشوه صورته تريد أن تؤذيه ولذلك المواظد دائما على مسألة المراء والرداد تجد للأسف الشديد إنسانا متكبرا لا يقبل نصيحة لكن كل مسألة في الإسلام وكل آفة سواء من آفات اللسان أو آفات القلوب أو الذنوب كبيرة وصغيرة لها علاج علاج المرأة والجدال أن يحاول إنسان أن يبعد نفسه عن الكبر لأن الكبر والغرور والعجم هو الذي يجعل إنسان يمالي ويجادل لأنه لا هو الرأي الآخرين لكن يريد أن يقلل من شان الآخر بأن ترك المرأة وهو محقب بأن الله له بيتا في أعلى الجنة لماذا؟ لأن الجدال والمراء محذب الى النفس البشرية محذب الى النفس البشرية ان تنتقص من قدر الاخرين ان تقلل من شأن الاخر ان تظهرني انا في مستوى معين وتظهر الاخر انه اقل مني فهذا يدخل الانسان الكبر والعجب والرياء وحب الظهور انه صاحب فضل، ثم بعد ذلك يظهر عندي اذا لم انجح في المراء او الجدال، ولم لم اقحم الاخر او الطرف الاخر او من اجادك او من اماري بفكرتي او برأيي او بما اقول عندئذ الغضب هذا الغضب يستدعين للأسف قد يثمر نقول دائما ان من ثمرت المعصية المعصية بعدها ومن ثمرت السيئة السيئة بعدها فنحن عندما للأسف الشديد نماري أحدا ولا نستطيع أن نعلبه عندئذ يأتي الشيطان يشجعنا على أن نغتابه وأن الكرة والسوء لأننا قد خسرنا جولة الصراع أو الجدال معه. فنعوض هذه بأن ننقص من قدره وأن نصغر منه وأن نظهر الخلل الذي هو فيه فارتكبنا مصيبة الغيبة بعدما ارتكبنا كارثة المرأ والبذال يعني سبحان الله يمسك الإنسان ليضع كلام أخيه تحت المجلسكوب ويقول له لقد أخطأت في كذا وقلت كذا وأنت تنطق اللغة العربية بطريقة سيئة أو بطريقة ليست على الوجه الصحيح ورأيك هذا رأيي سبحان الله باطل يعني سبحان الله العظيم ولا نترك مجالا حتى أن يعرض الآخر وشتنظر ويعني لاحى عمر أبا بكر مرة يعني حدث ددال بين أبي بكر وعمر فغاضب او يعني احزن عمر ابا بكر. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر والتزمه اي احتضنه هكذا بجواره وقال هل لا تركت بي صاحبي? فقل عمر فما لاحيت ابا بكر بعدها الى ان مات. يعني ما جاد حتى في احضر. ما بعض العرب وابوا رفضوا دفع اه الزكاة. فانبرأ أبو بكر لقكالب وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا في رواية كانوا يؤدون رسول الله لقتلتم عليه أو ينقص الدين وأنا حي عندئذ محمد الله العظيم عمر يقول له يا خليفة رسول الله سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال وإن من حق لا إله إلا الله هي أن يؤذوا الزكاة. ثم قال العمر: عجيب أمرك يا ابن الخطاب أجبار في الجهريّة وخوار في الإسلام. جئتك لنصرتي فجئتني بخذلانك. فما لاح عمر أبا بكر حتى إن عربيا يقول: دخلت المدينة بعد حروب الردة. وبعد الحمد لله ما ستب الأمر للمسلمين مرة أخرى. رأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير. فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قال هذا عمر.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 أم الكبائر فالكبر أبوها الكبر أبو الكبائر لأن الكبائر سبحان الله يعني تأتي تحت عنوان أن الإنسان يتكبر على الأمر يتكبر على قبول الموعظة يتكبر على قبول النصيحة انظر إلى أبنائنا في البيوت إذا قال الأبو لابنه شرق غرب إذا قال الرجل لابنه أو لابنته أو الأم لابنتها يمنتا سارت يسرة لماذا؟ حتى ان اراد ان يخنع الاب ابنه جاد الوراء ومار واخذ بالكلام وقال ان ابي رجل مولود منذ ستين سنة ولا يفهم مقتضيات العصر ولا يفهم تغير الزمن هذا المراء وهذا الجدال هو الذي اوردنا ما والد التهلكة لكن الكارثة الاكبر ان نماني ونجادل ويعذب الله في اوامر الله عز وجل ويجب ان يؤخذ الامر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 فكان ابن مسعود في عرض الطريق فجلس في عرض الطريق حتى خرج النبي بعد ان انهى كلامهم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فوجد ابن مسعود جالسا في عرض الطريق قال يا ابن مسعود ما الذي يجلسك هكذا قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله فانظر اخ الاسلام هؤلاء الصحابة ما جادلوا ما تماروا فيما بينهم وإنما كان الواحد منهم يسمع ويطيع وينفذ وكان كثيرة أعمالهم قليلة أقوالهم لكننا صرنا في زمن كثيرة أقوالنا قليلة أعمالنا للأسف الشديد نتكلم كثيرا ونعمل قليلا كان الصحابة يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا نحن للأسف الشديد نماري ونجادل وهذه آفة خطيرة يجب أن نراعيها. الله سبحانه وتعالى في ان الانسان المرائي انسان اعتردت عن هذا المراء والجدال اغضاب الاخوة من بعضهم واغضاب الزوج من زوجته اغضاب الزوجة من زوجها حتى قال العربي لزوجته ولا تنقريني نقرقي الدف مرة فنك تعلمين كيف المغيب يعني لا تعلمين ما في النفس الانسانية من اشياء قد تخرج ساعة الاغضاب وساعة الممراء وساعة المجادلة فلا داعي للجدال ولا داعي للمراء ولذلك ان الانسان كما اؤكد ان الانسان يجب ان يتعود ان يجادل وان يماري وبالتالي يكون هذا بناء على انه يتخلى عن الكبر الذي عنده ليقبل رأي الاخرين وليقبل حكم الاخرين اللهم ابعد عن هذه الصفة المذنومة يا رب العالمين ولا تجعلنا من الممارين ولا تجعلنا من الكلام.